وَإِنْ آنَ خَوْفٌ مِّيتَةٌ قُمْ لَا تَنسِفُون دِمَاءً قُم وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنفُسُكُمْ وَتُخْرِجُ فَرِيقًا مِنْكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ قُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَوَارَى وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وإن يأتوكم أسارا فَاسْتُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ رحم الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدين لا يخاف فخو عنه من العذاب فلا يخاف فخو عنه من العذاب ولا هو ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالرسل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 اللعنه من الله بكفرهم فقالين لم